book 2 87 سبعة 87 87 منولي czas modálnych słowieś ماضي الافعال المساعده 1 ماضي الافعال المساعده 1 Musieliśmy <تصفيق> podlewać لقد كان علينا ان الورود. لقد توجب علينا ان نسقي الورود. Musieliśmy <تصفيق> uprzątać لقد كان علينا نرتب الشقه. لقد توجب علينا ان نرتب الشقه. Musieliśmy لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون مسلستي заплатить هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة مسلستي هل كان عليكم ان تدفعوا دخول هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول موسلي هل كان عليكم أن تدفعوا غرامه هل قد توجب عليكم ان تدفعوا غرامه <موسيقى> من الذي كان عليه أن يودع من الذي قد توجب عليه أن يع كتائيس سكومو من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت من الذي قد توجب عليهه أن يذهب مبكررا إلى البيت كت بللاكم من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطارستت لقد أردنا أن نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد أردنا أن ننش شيئا لقد أردنا أن لا نشرب شيئ. Nechceli sme rušiť. Lekad aradna, an la nuzajžok. Lekad aradna, an la nazajž. Chcel som práve telefonovať. Lekad aradtu, an atasila litau, bitlefón. Lakad aradit, an atasil bitlefón. Chcel som objednať taksík. Aradtu ان اطلب سياره اجره اردت ان اطلب سياره اجره تلسم تحديدا ان اذهب إلى البيت اردت تحديدا ان اذهب إلى البيت ميسلاسوم جش تش فكرت أنك اردت أن تخبر زوجتك فكرت أنك أردت أن تخابر زوجك مثلسم جختج زولات الإفاسية فكرت أنك أرد أن تتصل بالاستعلامات فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلات مثلسمجش بيدنات ب فكرت أنك أرد أن أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا